فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا وصفوا اموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولو لهم قولا معروفا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُن كَحَفَ إِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا غَائِسَرَافًا وَبِدَارًا أَيْ يَكْبَرُوا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 Lirigeni, نَصِيبٌ Mimmetarakalnueli, تَرَكَ Ekarabun, Ekarabun, Ekarabun, نَصِيبٌ Mimmetarakalnueli, تَرَكَ Ekarabun, Ekarabun, مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ Ekarabun, نَصِيبًا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 من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدعرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما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 ولهُنَّ رُبُعُ مِمَّ تَرَكْتُمْ إلَّا مِنْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّ تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أُوْدَيٍ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 من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مبار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم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 فَإِنْ تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَابَ الرَّحِيمَ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء esu, ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تنثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا طَيِّبًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا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 إن غو كان فاحشة وما قت وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمماتكم وخالاتكم وبنات, وبنات الأخ وبنات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 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا رجَالُ قَوْوامونَ عَلًَاِّسَاءِ بِمَا فََّنَ اللَّهُُ بَعَبَهُُمْ عَلَ بَعَضيم وَبِمَا أَم فَقُمِ أَموالِجِمْ فَ الصَّالِ حَاتُ قانتَةٌ بِمَا حفظ الله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 Vahvuudun vahe, vahe, tuksinikubi, hishai, vahe, vahe, vahe, vahe, vahe, vahe, vahe, vahe, vahe, vahe, wal vahe, vahe, vahe, ايما نكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله.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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجارا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شديدا. يومئذ يود الذين كفاروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست نساء فلم تجدوا ما وائديكم ان الله كان عفوا غفورا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضل السبيل والله اعلم باعدائكم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 بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفتارون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا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 فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وتفى بجهنم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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولئلئم منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانه وتوفيقا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 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما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 وَإِذَا لَأَتَيْنَا هُمْ مِلَّدٌ أَجَرٌ عَظِيمٌ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِئِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا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 ولَئِنَّ أَصَابَكُمْ فَظْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَكَ أَلَمْ يَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَالِتَنِي كُمْ تُمَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 وحرظ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفاروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن نصيب منها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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسَّم بما كسبوا أتريدون أن تهدم أن أضل الله وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ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 ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا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 وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لَهُ عذابا عظيما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 وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجارا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما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 وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِكِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدِيرُكُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفاروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطار أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِالتِغَاءَ مَنْ رَضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ عَظِيمًا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 وَلَا يُضِلُّ نَحْنُهُمْ وَلَا يُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَيِّنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَخِذَ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا هُرُوَةً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 ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وما يُتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلا التي لا تؤتونهن ما كُتِبَ لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصة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 ولن lantaiset أَن lantaiset بين النساء ولو lantaiset فلا lantaiset كل الميل lihrua, lantaiset وإن تصلحوا lihrua, فإن الله كان غفورا رحيما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 وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا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 voi, mä بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ mä وَالْيَوْمِ الْآخِرِ mä mä mä بَعِيدًا إن الذين آمنوا ثم كفاروا ثم آمنوا ثم كفاروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليماً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 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأم بأب غير حقه وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده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 ja ai, joo, hän on sukkategia, a kumbul hän on, millä on